يجب عليك شراء العدس من السوق. ليلى في السوق. أهلا وسهلا أي خدمة؟ أريد العدس من فضلك. كم كيلوغرام تريدين من العدس؟ أريد كيلوغرام من العدس من فضلك. بكم العدس؟ العدس بخمس ليرات تفضلي. شكرا.